أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِثَّ لَا وَرَبَ تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا تعطيه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما حرحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من توله ليل ان نذرت ايضا ان الشيطان يغلب الانسان يعبده من الذين جعل ربيك الرب كان في موسف وإخوته آيات للسائم <تصفيق> ابتحبوا لنسف وقفوا أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إما نبانا لفي ظلاما سوف أطرحوه أرضاً يصل لكم وجه أبيكم وتقوموا من ذاته طيماً yeah لَا تَعْلَمُ مَا تُنْفِقُ وَلَا أَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ وَآبَاهَا لِرَبِّهِ كَذَٰلِكَ يُنْشِئُ فإن كان قميساً قد من دبر فكان بطر من الصادقين فلما رأى قميساً قد من دبر كان إنه من كيده جاءوا واتت كل واحدة أصدر إليه منه وأكون من الجاعدين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السبيل العالم وجنادي الا نبعثكما بتاويلي طب لدي اذه الغاث <تصفيق> منتهى فتأكل طير من ورسه مبير أمر الذي فيه تستفتعان وتعرى الذي ظن أنه نور وقال الملك إني أرى سبع بقرات سماني يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات واخر يابسات يا, يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قال بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف ايوسف الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهم الناسبون عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خبروا أخرى بسات اللعنة أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين ذابا فما حصد. فذروه في سنبلي إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من كسبع شدان يأكل لما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي منه يُذَرِكَامُ فِي يَغْصُ النَّاسُ وَفِيهِ يَغْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أْتُونِي بِهِ فَلَمْ فَإِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ حق. أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم وخلوا بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمي Marutum bissu, illa ma rahim Rabbii. Inn Rabbii ghufru al rahib. Waqal al Mulk atuni bihi, astakhluhsu ما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لي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 124. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم 125. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين 126. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عنهم ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا قلبوا لا أهله لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخا لا نكتل وإنا له لحافعون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتون بي إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 في نفس يعقوب قضاها وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوان إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إن 119. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه الظالمين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدا باوعيتهم قبل عائي اخي ما استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له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 الظالمون فلم يستيأسوا منه خلفون جيئة قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا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 ما 119. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 110. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَبِيرٌ قَالُوا تَالَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا القر وجئنا ببطاعة فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيهذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقى ويصل فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَلَّاهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين <تصفيق> اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واأتوني بأهلكم أجمعين <تصفيق> ولم فَلَمَّا فَصَلَتْ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدْ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْتُ فَنِّدُقُونَ قَالُوا تَ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيرُ فَلَمَّا ثير القاه على وجهي فرتد بصيرا قال الا لم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استوف لنا لللوبنا 129. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آواء إليه أبويه وقال لخلو مصر إن إن شاء الله آمين. ورفع أبويه على العرش وخرو له سجدا. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد احسن بي إذ اخرجني من السجن وجاء ابكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان وجاء ابكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني 124. وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم 125. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر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 119. أفأمنوا أن تأتيهم عاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 110. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي لهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظرو كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا افلا تعقلون حتى لا يستئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين